وَزَاعِلِينَ أَمْشَاجًا بَتَلِيمَ نَبَتَلِ فجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا سَيْرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا يُعْفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ શું મુસ્ત કુર વયુ કંઈ મું નહીં મિસ્કી રાઉિર ઇન્કુમલી વજનુરી દુમી કુમજ كورا اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطررا توقعنا الشر ذلك اليوم ولا قَوْمَ وَلَقَاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّاتٌ وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا રૌ ન પી હમસં હરી રો ઓ વી અતના લઈ ઓીલા કંફું તીલા વયુપોલૈહિમિહન ચિંવાતી كانت قوارير قوارير من فضة قد قدرها تقديرا ويسقون فينا كاسا كان مزاجها ذا سَلْسَبِيلا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كبيرا عانيهم فيامسدس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضه وسقاهم وسقاهم ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاء كان سعيك مشكورا اننا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم اثما او كفورا واذكر اسم ربك بكره واصيلا وَمِنَ اللَّيْلِ ફસુદર لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا કોમીલા إِنَّ યો બોન લજી લો બોન લજી લુણ مَوْثَقِيلًا نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هَٰذِهِ تَكْرِهُ فَمَنْ شَاءَ રસ બીલા ઓન ઈ નવ હકારી મન હકી મા